قل روحي إلي أن نستمع نفر من الجن فقالنا سمعنا كرآن معجبا يهدي إلى النشط فآمن نبي ولن نشج في ربنا أحدا وأنه دعا على ربنا ما أمنى أن لن تكون الناس والجن على الله وأنهم وأن شبه رشوبا وأننا كنا نقعد منا مقاعدا يستمع الآن يجد لنشعب وصدا وأنا لا ندري أن شرق مريد بمن في الأرض أم من يؤمن فلا يخاف بخسوه ولا غيقا وأنعبنا المسلمون وهن القاسقون فمن أسلم فهدا يتحرر رشدا وأما القاسقون فكذبون بلاها من الله ورسالات ومن يعصر الله فإنما مدارا ومن خالدين فيها حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عنها قل إن أدري أن يجعلناه ربي يمها عالم الغيب فلا يبقى على غيبي إلا ما ارتقى من رسول فإنه يسرق من بين يديه من خلفه غصلا دي علي ح ط ما لدي وم صاب ن